Inna khalqun al-insan min nufat amshaj nabtalehi fajalna hu semiy al-bacir inna habina hu al imma shakiru imma kafur inna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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى وَيَقُوفُ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمَهُ وَمُلْكَ كَبِيرَ عَلَيْهِمْ ثِيابُ سُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُوَ أَسَارَ مِنْ فِضَتِهِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا